ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيوع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 فكأين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وبئر معطله وقصر مشيد